أَلَمْ تَرَ أَمَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَأَمَّ اللَّهَ بِمَا تَعَمَلُونَ خَبِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ مَدُونِهِ الْبَاطِلِ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 فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنَ الْمُنقَذِينَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْتَثْقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا وَاحِداً وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ ولده